بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أغسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بغشا ومضامه الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 جزءاً إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ منا يخلق بنات وأصحاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيب أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنه إلا يفرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 قال أولو جئتكم بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. انظر كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها قلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم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 أَهُمْ يقسمون رَحْمَةَ ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بَعْضًا سخريا وَرَحْمَةُ ربك خير مما يجمعون ولولا أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فردة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أَبْوَابًا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مؤتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 عليه أسو من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنه كانوا قوما فاشقين فلما انتقونا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما مرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد عليه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُورٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ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 فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين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 بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 وكانوا الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرمون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما عم يصفون فدرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شيد بالحق وهم يعلمون ولئن ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانءا يؤفكون وطيليه يا ربي إنها